انت بدوم الخير الخير الخير حلمي مره على في En jullie zijn er En jullie zijn er nog steeds. En jullie zijn er nog steeds. En jullie zijn er nog steeds. En jullie zijn er صلاح الخير هند شيحه بطوله عزه ابعوث ادوار ديني جمال انعام سانوسه سينما معيد معتز عبد الصبور والطفل مروان مجدي بالاشتراك مع الفنان الكبير حسام مصطفى موسيقى المقدمه والنهايه محمد يحيى كلمات ايمن بهجه امر توزيع يحيى يوسف المخرج المنفذ شيرين ابراهيم صلاح الخير من إنتاج ماس ميديا بوداكش صلاح الخير تحليف مدير كوتش إخراج حسين أبرون صلاح الخير برعاية فودا فود صلاح الخير يا دادا أحلام أحلام بالعمر ازايك يا حبيبتي الحمد لله ياسمين صحيح غلوبتي فيها خايفة حازم بيتصل اتصل وهي للصنايبة طب انا هطلع صحيح حضريننا انت الفطار وخمس دقايق وهنبقى قاعدين على الصفرة من عليا تسلم عليك يا مز <تصفيق> مزدق شوف البنت قال مزدقان <تصفيق> زك يا عمر ما بتردش ليه يا هاي فايد يساله ايه يا لطه اهلك دي مالك عالسوق مخلوق مخلوق من ايه ما انت قاعد اهو في اوضتك بتلعب بلاي ستيشن ومبسوط جدا محدش في البيت ده مهتم بي طب قول لي انت عايزه اتفقت مع بابا يبعت لي السواق عشان يروح النادي وما جاش لحد دلوقتي وعايز تروحي النادي ليه بفكر العب كايتين <تصفيق> طب ما تخليها جودو عشان بس تعرف تقولها عشان اي بتاعتك دي مش مهم اي حاجه فيها طيب خلاص يا عم انا هصحي اختك ونوصلك النادي في طريقنا استعمان استعجال يا سليم يا سو سليم اصحي لا لا بس ايه فريده ايه ده ايه ده عايزه ايه الصبح حد يعمل كده انا يا حبيبتي مش عايزه حاجه انا ممكن اروح بيتنا دلوقتي حالا احسن يلا روحي <تصفيق> <تصفيق> ايه ده ومالك مخنفة كبال ليه هو انا اخلص من اخوك القلده اغطيته عايلي انسي بقولك ايه بلاش ايام من فضلك لو سمحتي قوليلي عداء واخد بدل اللي انا فيه ده ايه ده بقى يا مينسي كده مش هتروحي شركة الطيران تعرفي النتيجة كده <تصفيق> كده يا فديدة ما تقوليليش في الصبح طيب يلا باي باي بقى انا مروحه <تصفيق> تعالي هنا مروحه لفين ام مين اللي حيوصلني إن شاء الله يا سلام ده على اساس ان انا اشوفها اللي بابا جابه لك انا مش فاهمه ازاي يا ياسمين تبقي بنت حازم الحريري ومعندكيش عندكيش عربيه علشان انا مجنونه اب من الناس كلها تمشي على رجليها انا بقى بمشي على ايديا لو سمحتي عشان خاطري ممكن قبل ما اخد دش تظبطيلي هدوم كده على مزاجك من دول هفكر لا لا عشان خاطري بقى ما عنديش وقت ايه يا ياسمين هو انا خلفتك ونسيتك يلا بقى روحي خدي شاور يا رب تتزحلقي جوم سراح الخير على دومه يجيب الشنطه بيرومه يا سراح الخير يا صداح الخير صباح الخير صباح النور يا حسين والنبي تند على صلاح يفطر معانا قبل منزل الشغل خليه شويه لما اخلص حصه الحمام انا مش عارفه غيتك ايه في قرايه الجرنال في الحمام يسلام مزاجي يا سلام مزاج يا زي ما انت مزاجك تشربي فنجان القهوه في البلكونه انا مزاجي اقرا الجرنال في الحمام يلا روحي تفتحي الباب اما الحق اخش الحمام قبل ما يصحى او يدخل قبلي ماشي ماشي يا حسين صباح الخير يا طن اهلا اهلا يا سيد ازيك وإزاي امك الحمد لله بتسلم على حضرتك ايه انا مش هدخل ولا ايه ليه هو انت عاوز حاجه ايوه اصل انا متفق مع صلاح اوصله الشركه اللي رايح يقدم فيها كده طب اتفضل ادخل يا سيد يا رب يقبله المرة دي الوادي تلطم على شركات كتيرة ومفيش فيش مفيش ما حاجة بتخلص من غير وسطة ما تخلي حضرة النظر كده يفتح مخه ويشوف وسطة لابنه ودي يا سيد ودي صوتك بدل ما يطلع من الحمام يطين عشتك يلا ادخل لصلاح القوضة بتاعته وحاول تصحيه حاضر ودي يا سيد انت فتنته ولا لسه <تصفيق> لا طبعا اي يا نعمل حسابك طبعا بنواعك العادة يا طن يا طن ايه في ايه يا سيد صلاح مش في الاوضه يعني ايه مش في الاوضه مدفوق يا واد على الصبح يعني انا هقشك طب شوفه نايم تحت السرير ما هو قوي العدل مهببه دي من صغره قول لي يا سيد انت عايز البيض مسلوق ولا عيون اتنين عيون واتنين مسلوق هو ما فيش غير اتنين واحده وواحده انت جاي تتغدى عندنا ولا ايه صلاح صلاح انت فين يا جدع يا طنت يا طنت أف... طنت في ايه يا سيد مش موجود تحت السرير ولا في الدولاب ولا حتى تحت السجاده يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين في ايه يا, يا, يا في ايه بس وراجل ما يعرفش ياخد راحته في البنت ابدا ابنك مش موجود في اوضته والسرير مترتب زي ما هو ما تشوفيه في الصلاة ولا في اي اوضه يكون مرسي فيها ماشيه قدامنا حضرتك الناظر واحنا بدور على قلم رصاص ايه ده انت مين يا ابني مساء عمي انا سيد جاركم وصاحب صلاح الروح بالروح وكنت ترمز عند حضرتك واحنا حلوين كده خلاص يا حبيبتي هتحكيلي حكايتك ولا ايه وانا فاضيله يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين ابنك اتخطف يا حسين اتخطف تقول هيخطف ابني <تنقل> على يا ده زي القرش المخروم. لما يبقى قرش مخروم. انت تبقى يا يا حسين انت هتوضل وقف وحطت يدك في انت يا زفت انت قوم لحضره الناظر لا انت مش زفت بتاع ترام انزل انزل شوف في الشارع يمكن نزل يشتري حاجه حاضر اجل الفطار بقى على طنط لحد ما اجيب صلاح واجي صباح الخير صباح النور من فضلك كنت عايز اعرف يعني اذا كنت قبلت في امتحان التقديم ولا لا حضرتك احنا بنبعت جوابات للناس اللي اه أنا عارفة بس أنا اصلي يعني ما صدتش عنواني طف ثانيه واحدة شوف النتيجة كده اسمك ايه؟ ياسمين ياسمين حازم الحريري اه ياسمين ياسمين مبروك يا ياسمين انت بقيتي موظفه جويه بجد انا متشكره جدا مرسي جدا ربنا يخليك متشكره كده حفه لا طبعا اتفاجئت انا ما كنتش حاسه يعني اكيد يعني ايوه يا طن ما شفتيش يا اختي سماح لو النبي يا طن يا حاجه مرجه حاجه انور ايوه يا اعتماد صلاح يا اخويا ما جاش عندك في المحل لا أصبلكون. يا ست يا صلاح انت يا صلاح ايه يا ابني عشان تحلك شوي انت بتنادي على مهزك ايه ها لقيته اهل الجيزه كلهم بيدوروا على صلاح وللاسف ملوش اثر استنى هنا انت بتدخل على فين اصل البيت هيضرب يا ابني اطلع شوف فوق السطوح وايه اللي هيطلعوا فوق السطوح هو لما بيتخنق من الاشكال اللي زيك كده بيحب يطلع فوق السطوح خاطر خاطر بس خف ايدك على البيت شويه غرجتك البله صلاح يا صلاح يا صلاح يا صلاح Come on! صباح وسط الكركبه دي يكونش قاعد في عش الفراخ صباح ايه ايه عم الدوشه دي صباح الخير يا سيد صباح الخير صباح الخير اه صباح الخير ايه ايه هما منعوها ولا ايه في ايه انت بتعمل ايه عندك يا سيد في عش كلها ديوك صحيح بدور عليك كنت فين يا جدع بدور عليك في عش الديوك يا سيد وانا اللي ههني وسط الديوك اه غير كمان ان انا حسيت القلم امبارح مكمكم فقلت اطلع اتنقع في الشمس شويه واخلص من الرسومات اللي ورايا دي فرحت عليها نومه طب والله يا اخويا الحسن امك كانت عليك وزمان حضرة النظر شطب على البيض كله وهياخد غياب كمان الساعة اجي كام دلوقتي اخر مرة سألت فيها على الساعه كانت تسعة ونص بتالي دلوقتي بقت عشرة 10 ايه انت بقى لنا نص بنتكلم معها ما كملناش <تصفيق> يا لهوي أنا كده اتاخرت على معاد التقديم في الشركه طب يلا يلا بينا نطلع من بره برا وانا حدق اكلم ماما في التليفون يلا استنى عندك انت اتروح الشركة بالبيجامة وفيها ايه اه صحيح ايه ده, ده ان لبس البيجامة يوه طب فوت قدعي نفوت استقلت ابو طربيست الرسم دي يا سيدي هي من بقية عيلتك حبق اطلع اخدها بعدين يلا خاص سيسيت سيدة الحمد لله ايه بس عملتنا انا في منطقة كلها انا جرى ايه يا حسين انا مش ابن الوحيد ده هو اللي حيلتي. خب ايه لك يا زفت انت خب ايه لك شوية سيب حالا صلاح يفتر بيها والصلاح بطن كركبة ومش يحط نقمة ببقه الا ما يخلص من مشوور الشركة دي يا ماما يا ماما فيه ايه يا حبيبي يا ماما يا ماما نعم هيا الجزمة دي اتنين شمال ولا ايه فيه اليمين بتاعتها سلامت حالك يا حبيبي ما التسمه مزبوط هيفرق رجليك ليه أنا حاسس حد فشمال كده ايه يا صلاح اخلص هتتاخر يلا يا ماما طب قولي لي ألبس التيشيرت ولا القميص المقلم إيه إيه إيه إيه إيه البس الاثنين على بعض ألبس الاثنين على, على بعض آه من الدف والله عندك حق فعلا الدنيا حر جدا يا ابني انت تخطب يا بابا اهدى شوية أنا عايز افهمك بس افرض افرض يا بابا على التصميم الهندسي المرعب ده اللي الدنيا إن شاء الله يعينوني في الشركة. طبعاً علشان مجلس الإدارة والكلام ده لازم اكون عامل حساب يا بابا يسمع من ربنا ربنا يخليك يا ماما وانت ايه يا بابا زروحك مش هتدعي ولا ايه ما تسيبك ما تجبنا الرومي دي ودعيلي لي شويه ربنا يرفعك يا ابني السنه بقى ان شاء الله ان شاء الله هيعجبهم الرسم بتاعك وهيعينوك في الشركه ماما انا مش مستريح للشراب اللي انا لبسه ده ايه رأيك ولا صراحه انت هتنزل بقى ولا ايه حاضر حاضر نازل نازل اهو وانت زفت انت خلي عندك دم <تصفيق> صلاح نعم بقرة المعوزتان يا حبيبي حاضر يا ماما وصورة ياسين حاضر يا ماما ما تعطلش يوال بقى يا اعتمال. ربنا يوفقك يا ابن بطني مبروك مبروك مبروك يا ياسو انا مش مصدقه نفسي اخيرا حقها حلمي بس انتي على فكره دماغك ضربة بقى سيبي شركه ابوكي عشان تروح تتنططي في الطيارات والمطارات يا بنتي يا بنتي الطيارات دي دماغ عاليه جدا ما بترتبلي بقى امتي الحازم هيوافق ما هي دي المشكله بس انا بقى هواخده مراتي <تصفيق> هتعملي ايه بقى ان شاء الله حاجه بس انت طبعا هتكوني معايا مش كده لا طبعا أنا مش هكون معاكي انا ماليش دعوه الموضوع ده خالص ليه فريدة فريدة حبيشه صاحبتي وحبيبتي ويعني عايشه معايا تقريبا ما ينفعش انا بحبك وبموت فيكي يا ياسمين بس مش هتدخل في الموضوع ده انت يا بنتي عايزه تبوظي مشروع الصيدليه ده أنا ما صدقت ان عم الحازم موافق يفتح صيدليه وأنا اللي دارها ما تنسيش يا فريده ان انا اللي خليته وافق يفتح له دي يا سلام انت هتزلي اهلي خدوا الصيدليه بتاعتكم خرجيني من ليلة دي يا سمين أنا عارفة ومتأكد أنه مش هيوافق وهتكبسي لما تروحي له انت عيالة جدا جداً عافقة أيوة عيالة موت بقصدين يا سوق ما تتكلميش معايا خالص لحد ما نروح <تصفيق> بالصراحة يا ابني أنا مستخسر المجهود اللي انت عملته التصميم ده شكله حلو، مع أني ما بفهمش في الرسومات بتاعكم طب لما هو عاجب حضرتك ليه مش عايزين تاخدوه عشان هيترمي في الزبالة رسمي أنا يترني في الزبالة. صلاح الخير براعت فودفون. أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت أنا جيت تطورت البيت. أنا جيت أنا جيت أنا جيت. صلاح الخير مناور فتوح أحمد زيادة مكي عبد الحليم جلال الهجرسي عبير الطوخي عاصم رأفت مكساج عادل أبو العلا على فلنتاج ماركو مراد صلاح الخير تأليف. Mag G hurting Coach. About it'seen Ibrahim